إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا من من قبل نورسون ام فان ما را قلت What they one man Vain <t> meidän <t> <t> والله يحب الصابرين والله <تصفيق> mm <laughs> I don't